غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية؟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 في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟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 ثم إن علينا حسابهم الله الله